قل أَغْرَرَ اللَّهَ أَتَخْذُ وَلِيًّا فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِن اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم اذ فان رحمه وذلك الفوز المبين وان يمسس الله بضر